كريمات واداء الشاعر محمد بن فرح لاسمي بسم الله يا سلام الله لكم باسم ربي الحسن الاصلي ويحمل حدان الابن شهر وقراتهما <عشر> شيخنا سالم المعروف والراس بن عبد الطيب المعراخير والله يجعل الخير في الارطان دائم الشيم والمذاهب عمر لا خلاف ولا شرو واصرنا علمكم يا شيخ شكر وجينا في رضاكم يوم شهر المشير فرد سالم ثلاثمئه ولد باسم شيخ القبيله والقبيله واسم قال شهري نرفع اسم التهاني للشبر ورب يحفظه نرفع اسمها التهاني للشبالي وربي يحفظه بسم الله يا سلام الله لكم باسم ربي الحسان ألي صيوي حمل حداني لبني شهر وقراتامه شيخنا سالم المعروف والراس بن عبد اللطيف المانع إن خير والله يجعل الخير في الاوطان دايم الشيم والمذاهب عامره لا خلاف ولا شروه واصرنا علمكم يا شيخ شاكر وجينا في رضاكم يوم شار المشير فرد سالم ثلاثمائة ولد بسم الشيخ القبيلة والقبيلة وسمن قال شهري نرفع اسمه التعاني للشبيل وربي يحفظه نرفع اسمه تهاني للشعب ورب يحفظه.